شبكة مزامير آل داول تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا صرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب العراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أعلم مَاكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدَخُولُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ اني أن في ضي علينا انا في ان في بئر علينا من الماء يوم ما رزقكم الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم ننساه كما نسوا لقاء يومهم هذا وبا كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب ولقد جئناهم بكتاب ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عذر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 فهَنَا مِت ف فَشفَلَمَا فهَنَا مِن شفَ أَفَ يَشفَولنَا أَوْ نُرَدتّ فَنَعملَلَ غَيرَ الذي كُ نَعملَ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم